عُرُومٌ مُّبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَعِقَنَهَا أَنفُسُهُمْ قُلْ مَن كَيْفَ كَانَ وَنَقَلَّدَ آتِينَا عَذَوَدَ وَزُلِيمَانَ عِلْمًا <سؤال> <صليمان داود> قال ما نزود فقال يا أيها الناس لنامنطق طير ووتنا من كل شيء.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 أمرا ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهد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 One Ja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 قُبِهَا الْمَاءُ قَالَ أَكْذَبْتُ بِعَيْنِهِ وَلَمْ تُحِيطُ And um.